لقد فرض الصامدون أنفسهم في وجه التحدي والطغيان من أجل أن يكونوا خير الرجال في الغد إنهم الصامدون الذين ضحوا من أجل الغالي والنفيس فتحية لهم وللشهداء الذين بذلوا أرواحهم ودماءهم في سبيل الله ومن أجل الوطن إنها حقيقة الخطوة المتقدمة التي تبدأ من هنا ارسمونا كلفهم همة لا لا تهين جندلاك قوة النصير كنتنا كالغسور قوة عظيم هيا نقيم دولة الدين القويم نحو العظيم Szanowni Państwo, witam نقيم witam serdecznie, witam serdecznie, witam serdecznie, قوه ناصيه عزمنا كالفهود همه لا لا قوه اخوتي هيا نقاتل دين الإله إقوتي هيا نقاتل جنب ضاق وباق نسعر الكفر غلاب واليعش دين الإله أجولا لا نستكين خبص صوت لا اخوتي لا نستكين خبص صوت دعوتي لا اتجاهي مداك ترد منه لا تجلي عند لاعود قوتي شهيد جنة القبول دياري صعب شديد اذهب عند تسوتي لك شهيد جنة القلدي يريد ترهو صعبا شديد أجهو عند الإله أجهوناك الكبر جوناك الفرج جنة لا نبي جوناك النسور قوة نسيم اهتفوا الله اكبر صيحة الحب المؤزر هزت الكفر فاكبر الذبؤ الله أكبر صيحا الحق المؤلّف هزت الكفر فأكبر عظيم هذا الإله عز منادل هنات لا لجدي جندنا سلوف هو الناصر عجبنا كالفهود همة لا لا تمين جنجنا قوة ناصرين اجمل لك الكون همة لا تلين يندناك وصول قوة